موسى ما جئت بي إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كري المجرمون فما آمن لموسى إلا ذريته من قومه على على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين.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 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأا أنتبوأ آل قومكما بمصر بيوت وجعلوا وجعلوا بيوتكم قبلكم وأقيم الصلاة وبشّر المؤمنين وقال موسى ربنا كآتيت فرعون وملأوا زينة, زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم